بسم الله الرحمن الرحيم ال تنرى كيف فعل ربك مي اصحاب الفيل الن يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل تعميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكون